بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطفتين الذين إذا اتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يفسرون ألا يظن اولئك أنهم وبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الكدار لفيس الدين وما أدراك ما في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 إذا كتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحزوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنت به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار نفي علين وما أدراك ما عليون كتاب مرطوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يشطون من رحيق مقتوم ختامه مصر وفي ذلك فليتنا فسلم تنافسون ومزاجه من عينا يشرب بها المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وَإِذَا رأوهم قالوا إنها حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك يا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون